ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوه وعوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدن لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضٌ فإن استطعت تبتغي نفقاً في الأرض فإن استطعت تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتي يوم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا.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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت سلم من قبلك فصبروا على ما كذبوا وهوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدن لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْطَئَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَ يَوْمًا بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِن وما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون